إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله من سلك بأثر جنات النعيم ومن حاد عنه يمينا أو يسارا رمي به في سواء الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين كحميد المجيد أما بعد فإن نصدق الحديث كتاب الله وخير الهد يدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور لمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توضيح الأحكام من بلوغ المرام يشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمتي إخوائي يريدنا حديث وعن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال لو كان الدين ذي لكان أسفل الخف أولا بالمسح من أعلىه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. دلوقتي الحديث الحديث صحيح، يعني الإمام علي رضي الله عنه سريبي ده فرماي قديم بعقل بوايا دين بالرأي بوايا دبوايا خواري خفف كيبيز ده بينكسر له، كرات دبوايا خواره أو سلاك أي دي صلى الله عليه وسلم بس مسحيل ذكر نجله فقد أخرجه أبو داود بإسناد حسن وقال المؤلف في التلخيص وفي الباب حديث عن علي بإسناده صحيح طيب مصداقية الحديث لو لو حرف شرطة اه بلاذزمانيا كذا من يعني فعل له لدائه يعني جزم داقه وهي حرف امتناع لامتناع يعني او انا او امتناع او جزم امتناع دقه جوابها اجا ولا مكي نفي ب لانتفاء شرطها لا بلاوي الشرط كان هتت ما دام قلت لك انا هتت شرط جوابكش أين ناتي؟ ففي الحديث انتفاء مشروعية المسح لحديث غيتيه نبوني نفيك الدين مشروعية المسح على ظاهر الخوف ليه قالان نبوني مسح للضايل الس لبرتي لبرتي بس للسنواتي لبراوي الامتفاء كمل الدين الله بمجرد العقل لبروي نفيك الدين خايب البرد بعقل دي ما نمدين ديني, ديني بمجرد, بمجرد العقل الدين المراد فيه هنا الشرع كان, كان الدين مقصدي في شباب يا الرأي يطلق على الاعتقاد والتدبير والعقل قصدي فقط في عقلك وجمعه اراء ومجرد العقل دون الرواية والنقل ليس بالشرع. برام أجا عقلي شيء مجرد فيه تنهى عقلي دون الرواية والنقل بذايز اصلك نقلك نقل أواياه كما قال الله قال الرسول ليس بالشرعين. لبرهندش أما مزارك هذه خبر ورجال دفن ميتين. يوم ما صلى الله عليه وسلم لو حديثي دفن ميتين. اللي يليني منكم قولوا الأحلام والنها أو إلى مني من يشجِّدك اللي يليني منكم لبسته أوين يشجِّدك قولوا الأحلام والنها يعني خوان عقل بن تجيش توبن يعني البطوان استنبعتابكم كذا ليقول أنا إنسان بمجرد العقل نخر وابن قيمه ابن تيمية رحمة الله عليه سلمي كتبش يا درء التعارض العقل والنقل كذا مزلا كذلك دروا دروا يعني نبوني نبوني دروا تعارف هذة معارضة يا جماعة العقل والنقل هذة عقله شيء صحيح لقال نقله شيء صحيح بسوانية بعقوله إيه منا عقل علماء أقولنا مليون كرسديع عجاني صغارشيشن بعقله وامبي صغارشيشن بعشرة ونافذين بل كوا العقل علماء ما يؤخذ من الحديث أولا المذاكره اولا وجوب كوني مسح الخف واظبله كوني مسح الخف على على الخف فقط كاذبي تمام فلا يجزئ مسح غيره ابي غيري مسح سلوتك هرلاش ولا يشرع مسخ غيره معه ونابتشلا أجمع مس يعيش ينكشف سواء الأسفلي أو الجوانبي سلام خوانبي سلام نشتكاني إلا علي كردي علي كردي يا غمبل شهادكم صب كارن ماشدي تابع يا صلى الله عليه وسلم أن الدين مبناه على النقل عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم دين دا مزروق لورجرتن لخايب البرد قال جاء لبيه غمر صلى الله عليه وسلم وليس الرأي هو المحكم فيه رأي هيزملش لابني فالواجب الاتباع للابتداع واجبه ويا بدوا كوتني شو كوتني في غمر صلى الله عليه وسلم نك زيادة خسنا سر ديني خايب البرد قال ناع مقصان كذن السري. الذي يت... ثالثا الذي يتبادر إلى الذهن هو أن الأول بالمسح هو أسمى الخفي لا أعلى. أوي بمشك ما عند هذا. أوي كأولى كلا كوا مسح الأخواري أولى بالمسح هو أسمى الخفي لا أعلى. كوي بمشك ما كوا مسح خواري نبي بخير. لأنه بلى ما لأن الأصل بي. بي. هو الذي يباشر الأرض لو وربما أصابته النجاسة ذري بيتين بي. فكان لاولى بالإزالة إذا بإزالة غلا به ولكن الواجب هو تقديم النقل الصحيح عن الرأي فإن الذي شرع ذلك هو أعلم بالمصالح أو يدين كيله مدنى شارزاتنا وADRATنا ببرشون ذي كان وليس معنى أن الشرع لا يعبو بالعقل أو المانع شرع عقلي بلا ولا دنا ولا يعتبره فإن تشريف العقل في القرآن الكريم برز رأيي عقل القرآن وتوجيه مواهده ومخاطبته هي أكثر وأكبر مما يتسر به لا مش برقل فأعتبروا يا أولي الألباب يعني قال تعالى أبلا يعقلون دي ما إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون عقل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون كوات عقل أو ولا دابني دا بلام عقل ياكش ب ب أقول بين توزك بزواني تمشي عقل بقيم عقل بيتل الصه بيتل لايتك لايت لايتك أقول لايتكك بيمو بول لايتاي دتواني قرآن أو إيه كتفسير صحيح لقرآن لقر حديث إشتكان بزواني تبيني لايتك بلام بورذكاري لقرآن والسنة أيش بس بعقلنا بتنها أجل بعقل وياه خايف إنه الرجال على حرام بعقل وياه وكم معتزلة عقل حتى على لو حرام على لو حرام بعقل وياه دب وياه بيأخم عقل تنهر روناتشكا روناتشكا ده عقل علماء فقيدة أويا دبي لأي شخص مش شبيهن عقلك إنسان عادي هايتي دبي تزاي ببيني كا اتباع شيء كا عالم بك كعالم كذا كتاب السنة وليدة فلعقله نعمة كبرى أنعم الله بها على الإنسان قبلة نعمة وإنما معناه أن العقل غير مستقل بالتشريع أو مهمة أو إيه معنى كذي عقلبتها شرع داناني يا سيد فهو يسلم ويتلقى شرع الله تعالى بنفس الرضيع. دبي تسلم بي واروا الشرق يا خايب البربر برزامندي ويحاول هولا فهم أسرار الله تعالى فيها تجيشني إنك كان يا خايب البربر جال تيدا، فإن أدرك فذاك من نعمة الله. أجتئي جيش لمسكن أو ما تقول برضو كذا وإلا أجي جينا جيش خو لخدا قالوا وإلا سلك السبيل الذين قالوا آمنا به كل من عندنا من عند ربنا أجي جينا تسلم دع تسلمي لو ذا أقليبي بين جيشك بين جيشي بهذا الشق أقليبي جو رطحها كوارتة أقليامومان اشتينابري برناكا رابع عن الأقل السليم يوافق النقل الصحيح هم عقله تواو موافق أي الصحيحه نقلة صحيح ده نقل صحيح لو يبزان النقل غير صحيح إيش فالشريعه التي أنزل الله تعالى لا تقصد إلا نفس الغرض نفس الغرض الذي خلق العقل من أجله شريعي خايب الوردقار كاتك التي أنزل الله تعالى كخايب الوردقار وشريعي دابا لا تقصروا ما بستيزنيا تنها أو ما بستنبي كعقله عقله خير عقله بسكت حينما يكون العقل سليما صحيحا كاتك عقلك راس دو بدواني فكرتك لم يغلبه الهوى والشهوات أرز وكان كان ضالا ولم يمسه الضعف والخفة وروى او وينك يجتعي الظعف يعني عقلي خذيفي والعياذ بالله على أنه من المعلوم أن العقل لا يكون معيارا على الشريعة وهمودة زاندراوة كوا عقل ترازوني لبو شريعة الإسلام بل الشريعة هي التي تكون مقياسا لنقد العقول بل كو الشريعة أويا كوابت ترازو لبو نقد الدنيا هم كان لبو رخنا كان, فإن كان، هناك عقل يقبل أحكام الشرعي حكم كان علم أنه عقل سليم، او عقلك بريء من العلات لا معدة تقدوده، وإذا ابى الدواء، إذا قبولها قبول علم انه مريض وعليل زاندرا هم همغوشا هم الاجهيا كاته انسان يسوي او هناك لدين الاسلام كات اججك قسا بعالم بملاك دره يان قسا بعجاب دره زور زاريوايا قسا بيغوتن بواسطه عيني ما بس دينه ويا خسر قوتن بدينه، بلامنرويناه بس دينك كيبكا، دي أويدك هذا ما بس خلاص. يان ناميلي بس دينبكه، دي قص بحجاب عليه، قص قوتن بحجاب بدينك غير. له عقله كويس، على أساس عقله من بين باشني حجاب بين مهني بين أحكام الشريحة الديني أو أي أو دين هناك قبول كرت، أو أعقل كي تواه حسناك الدين ني نابو بي قبولني. خامساً وجوب الخضوع والتسليم لأوامر الله تعالى وأوامر رسول محمد صلى الله عليه وسلم بي هويست ملكز بي تسليم بي لابو همار مانا كان خلايب الوردقار وروا هم فرمان كان بيغنبر صلى الله عليه وسلم وهذا هو غاية العبادة أو أوفري بندائتيا وهو كمال الإنقياد والتسليم وروا أوفري تسليم بونا لبو خايبر وردقار سادسا لعل والله أعلم من حكمة هذا الحكم دلاللوانية أويك أو الألف ودريك لحكمتيا وحكميتيا أن الغسل يتلف الخوف لمن أولي شوشتهم ما شوشتهم خوف قتيل إذا تلف ذبيطن أوه فاكتفى بالمسي تيسيلة وتسيلة دنا جراته خوف كي لمن أرادنا أو شوشتى سيلة ذي أو اختي دوامه بعد ما وش ندري بكاملاتهم إسلامي بوعدي بدول بيشو هذا يقول له ماذا مثلا؟ نشوش نقي عسب مؤلبه هذا لأنه إذا أردت خفك بس أنا مسعشي أسدكات وحفظا لمالية الخف أو خفش ماليةك لا أعرف ماذا أعلم والمسح ليس غسلا يزيل النجاسة وين في الخف ولو أن مسعش وكو يزيل النجاسة توسقين آلي ويسري و آ... ينقل الخوف، وهذا خوف فجأة بارزي، وما دام أن المسح لا يزيل الأذى، ما دام مسحك لا يزيل أذى العالق بجسنا الخوف، بل إن مسحه بالماء يسبب حمله للنجاسة، بلام، أجر مسحك يبلغين بسنا مسح، تناو أزيد إلى ناداً أو كم خوف فجأة النساء، تبي النساء نخير. بل إن مسحه بالماء أقرأتوا بقاو مسح بكرين يسبب حمله للنجاسة جعل المسح أعلاه ليزيل ما علق به من تناو غبال تناو غبالاني لا سري نشتيا يبنكينها لأن ظاهر الخوفي هو الذي يرى والأفضل أن يكون المصلي في غاية النظافة والله أعلم أو أي ظاهر دا بيندريه لا ظاهر دا بيندريه بل ظاهر اكثر كيدي بناكين يا أتب ظاهر بيندريه لی خواب انسان که بردم خواب بر بردگاره اوی بردم بریتی خواب یا نمون شد کلمات بینی بلام روی روی بلام روی خواب بر انسان روالاتکی آکارن بلام بینیشی خوفی خوانی و پیز بی لب او تنها او شتاب پیس که خواب یا نم پیسی دامه نه کاری بر بردگار کبیر الله و علیه و سلم به بهتر نوشید ولكنهم كانوا يجب ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من خوله نبي ندري أوه بيت كوا تبي حيوانك أنا يعني, يعني ند أو سابعا مسح الخوف في في حديث المغير مجمل وهذا الحديث بين صفة بل بلام الحديث المغير بيشتر مسح كتبه بمبطلبه بقشتمه بلام رو وهذا الحديث بينه رونكته صفتة شوازقي وقيبته مزاني خلاف العلماء أويش والراجح اللي اختلف العلماء هل المسح هل المسح على جميع ظاهر الخف أم لا آية مسحكال له وخف كيدك ليه ين والراجح أن المسح يكون على أكثر ولان الْمَسَعَ عليهما لا بهما قولي ويا مسع زور, زور أوها أوها نك مسع بك بك يعني زور او كيف يرتاوه دست دستي اوها أو أوه لي بي لابين او يدونيش اوها ليش شك مع المياه او زبرا يعني هل كل معا ام تقدم اليمنى ليه آه اختلاف يعني اه هو كل كان؟ كانه ذلك قد يكون درستين والراجح تقديم اليمنى تامن انه فإن في اليمنى بركه كان صحيح مسلمات لبرتي وذلك لان الرجلين مستقلتان لو لو مستقلة هكذا ما كبدانه وليد لك قالوا ذنين لو كدوجي تابع يسره ولكن ولان مسعهما ذرع غرس لينا قال لكم مسح كدن يجي فرع لابو ششتن والغصن فيه استحباب التيامن ششتن والسنه براس النبي خير ولأن حديث عائشه سريع في استحباب التيامن في طهوري كان يحب تامل في كل شيء في تناعله وترجله وفي شانه كله كرا صحيح مسلماتها ومسح الخفين من الطهور ولو ما مسخفينيش طهوره فيسن أن يمسح بأصابع يديه على ظهور قدميه اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى راس لراسه سفجله سفا سبق. ويفرج بين أصابعه وكيفما وكما مسح ازه سنة المسحي كدرسته وأجمعه على أن المسح عليه مرة واحدة وأنه لا يسن تكراره سنة المسحي يجمع إلى سنة كأن المسحي يجزدك نكدو باربك يتوه. سبحانك اللهم بي حمدك أشهد أن لا إله إلا أن نستغفر وندوه إليك